Hadir ya akhi ya Darheb وسيلة. هو وسيل هو وقيل أدريك أخو يساعد أعونات يعني أخو يفتح ويسقزع jadi sabri wa ya aliy ويا بكتوبي وذيدي صبري ويا الحبيلاء وادا بكتوب لا ما تسكريش بس بيتا الضرش غموين nab khrib el mezbaz al ghiyri مرشوش سبابون فلوس ويا بتوبي وردان بغيقة وموينتي موي وزيدي صبري وانا حب المرشوش مرشوش سبابون فشوش الحبيل يا اخو يا عبادة بلا وما نساوش شو سبلا هيا اخو حزين برا ايهام كتوبية وزيد صغي دا دا دا دا دا في <متصفيق> حزاب القاش وشيامات عارفو زباب الخمسين عدباً لزينا بوياو طيام كتوب يا وزيد الحب غيش وشحرف يا Da-da-da-dahertz om i hjört igår det här nån drop inn يا ابحث حي يا وينتك ادي راسك ووجهنا ما على الارض يا